أعوذ لله من الشيطان الرجين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وحفادتي طلاب العلم من حق أن أطمئن على ما سبق شره من دروس لحو أليس كذلك إذن يا بنا معا لنقرأ هذا التدريب ونحاول الإجابة عنه للإطمئنا على معلوماتنا قبل أن نبدأ نروسنا الجديدة التدريب إن التعاون العربي لتحرير القدس هو الأمل والحلم المتقب حتى تعود للعرب كرامتهم ما أجمل تلك الأيام التي يوفقهم الله سبحانه وتعالى فيها ليصبحوا في مجتمعهم يدا واحدة ضد قوى البغي والعدوان الأسئلة استخدم من العبارة السابقه واحد خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه وعلامه أعرابه ثلاثة ضمائر مختلفة المحل ووضح ذلك ثلاثة فعل ناسخا واذكر اسمه وخبره أرباء جملة لها محل من الإعراب خمسة يملة لا محل لها من الإعراب مع بيان السبب ستة ما جمال تلك الأيام ما نوع ما اذكر استعمالين آخرين مختلفين ل. ما تبع أعرب ما فوق الخطوط نعيد العبارة عشان نقول الخطوط فين إن التعاون التعاون العربية لتحرير خط القدسي خط كوى حاولوا أبنائي رحفظتي وفي الحلقة القادمة سوف أعيد عليكم الإجابة الصحيحة ترككم الآن لنبدأ دروسنا الجديدة نقول تقريبا انتهينا من الجملة الاسمية وكل ما يتعلق بها من تقسيمات وإعرابات ودخول أدوات ونواسخ وإلى آخره واليوم نبدأ في الجملة الفعلية وهي تتكون من فعل وفاعل للأصل والأساس فعل وفاعل والفاعل من المرفوعات طبعا فان كان هذا الفاعل اسما ظاهرا فهو مرفوع باحدى علامات الرفع التي ذكرناها مثلا نجحت عليه بالضمه حضرت الطبيبات ضمه فرح الناجحان الالف لانه مثنى تفوق المجتهدون افوا الواو لانه مذكر سالم وقد يكون الفاعل ضميرا متصلا او ضميرا مستثرا وفي تلك الحالتين فهو في محل رفع، وقد تبقى في درس ذكرنا عن الضمائر المتصلة وتوزعها وتقليمها وعربها. سبق أن قلنا أن هناك ضمائر في محل رفع فعل وهي تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة وواو الجماعة وآلف الاثنين ويا المخاطبة. أما الضمير الفاعل كالضمير المستتر. فالفاعل في الجملة يسبق فعله نقول محمد محمد فهم الشرح إذن فهم الفعل ولا بد لكل فعل من فعل حتى ولو كان ضميرا مستترا فإن فهم ده الفعل المال والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ما حكم تعنيس الفعل يعني انت الفعل يبقى مؤنث واجب التانيث جائز يعني يجلس فيه التانيث او التذكير ممتنع التانيث اذا كان الفعل واجب التانيث فهو في الحالات اولا ان يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا يالي الأولى أبني دي حبيب. تفوقت أريج في الدراسة باضت الحمامه في العش أو كان ضميرا يعود على مؤنث حقيقي أو مجسج مريم دخلت المدرسه الحرب هددت العالم يبقى هنا يعود على مؤنث حقيقي الضمير او في المثال الثاني يعود على مؤنث مجازي يبقى واجب التانيث يبقى واجب التانيث اذا كان الفعل مؤنثا حقيقيا او ضميرا يعود على مؤنث حقيقي او مجازي عرفنا واجب التانيث فمتى يكون الفعل جائزه تانيث في ثلاث حالات اذا كان الفاعل جمع تكسير وقد عرفنا انواع الجموع ثلاثه مذكر السالم اللي بينتهي بالو والنون والمؤنث السالم اللي بينتهي بالالف والتاء وجمع التكسير الذي ليست له نهاية مثل المذكر السالم او المؤنث السالم هنا يكون الفعل جائز التأنيس حضر او حضرت الرجال والحاله الثانيه ان يكون الفاعل مجازي التأنيس اندلعت او اندلع الحرب او اذا فصل بين الفاعل وفعله ظهر او ظهرت في هذه الايام امراض غريبة فامراض فاعل وظهر دا الفعل فصلنا بين الفعل والفاعل بكلمة في هذه الايام فاذا كان الفعل بعيدا عن وليس فيه كل هذه الاسباب فهو ممتنع التانيس حضر المعلم حضر المعلم لا يصح ان يكون واجبا او حتى جائزا وانما هو ممتنع التانيس نعود إلى الفعل والفعل حكايته اوي أو أقسام كتير أقسام سيرة تلت تقسيمات وكل قسم له تفرعات يعني الفعل بينقسم من حيث الشكل ومن حيث العمل ومن حيث الزمن فمن حيث الشكل هناك فعل صحيح وهناك فعل معتل شكل ومن حيث يعني شكل الكتابة رفع إلا الواو والألف والياء واي ومن حيث العمل يعني ده بيعمل إيه وده بيعمل في هناك فعل لازم يرضع فعل فقط وفي متعدي ما ينفعش مع فعل محتاج يتعدى إلى مفعول أو أكثر من مفعول ومن ناحية الثالثة من حيث الزمن في فعل ما وانتهى يبقى ماضي في فعل ما زال بيحدث وقت الكلام يبقى اسمه مضارع في فعل لسه حان سوف ننفذه وسوف نطبقه في المستقبل سواء كان قريب او بعيد فعل الامر نيجي بقى بالتفصيل نوضح اقسام الفعل نمسك من حيث الشكل هو صحيح او معتل نمسك الصحيح اللي ليس به حروف عله اللي هي الواو والالف والياء نجد اما مهمول واما مضاعف واما سالم فسالم يعني خالي من الهمزه ومن التضعيف لا فيه همزة وله مضاعف فاتاحا ناصارا ناجاحا فعل صحيح سالم فإن دخلت فيه الهمزة فهو مهموز يعني أحد حروف الأصلية همزة سواء في الأول أو في الوسط أو في الآخر فهو مهموز آمين في الأول سآلا في الوسط باداء في الآخر المهم ان فيه همزة فهو محموس وأما المضاعف فنحن حنقسمه إلى نوعين ثلاثي أو رباعي، فالثلاثي وسطه وآخره من جنس واحد وسطه وآخره شد فالدلس اللي في النص والدلس اللي في الآخر شد دا شد, شد, شد, شد هز مضاعف او رباعي يعني اوله وثانيه متكررين اوله وثانيه مكرران زل زل زلزل زل عس عسى وهكذا ادي الصحيح يا فيه الهمزه مهموز يا فيه التضعيف يا ليس في همزة ولا مهموس فهو سالم. من ال النوع الثاني من حيث الشكل وهو الفعل المعتل يعني اللي فيه حروف علة. فلو كان الحروف حرف العلة في الأول فهو مثال لأن كل الأفعال اللي فيها حرف علة في الأول مثل بعضها بدأ بالواو. وجد وصل وزماء وخذاء وهباء و و و مثال والاجوف الحرف العلة في الوسط فكل شيء في الوسط فاضي يبقى اسمه اجوف ما بيتمطأش قال مهما مديت النطق هو القف واللام والمد اللي في النص ما بيتمطأش فما بتقول شيء قال صامت باع اجوب او اخره حرف علا فهو ناقص ناقص النطق حتى ساعة طلع من مقي وانا بتكلم السين والعين اما الالف ما جاتش ساعه ساعة راما بياما جاتش اه دعا فهو ناقص يبقى المعتل يا مثال معتل الأول يأجوف معتل الوسط ناقص معتل الآخر طيب إذا كان الزهد أول وآخر حروف عل نسميه لفيف مفروق لفيف مفروق وفى ولا ده أول وآخر طب تانيه أخر ثانيه وآخر تميل الى فيض بس لفيف مقوم قريبين من بعض روا حي ننتقل الى التقسيم الثاني للفعل وهو من حيث العمل فالفعل من حيث العمل لازم او متعدي لازم يعني يرفع فاعلا فقط ولا تلزمه أي تكملة ما تلزمهش أي تكملة ذهب محمد إلى المدرسة التكملة هنا جر ومجرور حضر عمار من المنزل برض جر ومجرور فعل وفاعل الجملة كليمة وصحيحة ومية مية ومش محتاجة إلى أي مفعولات نوع ثاني متعد ومتعدى يتعدى فاعله إلى مفعول به أو أكثر فممكن ان هو يتعدى الى مفعول والمعنى يبقى سليم ويكتفي فنقول فهم احمد الشرحة المفيدة جدا وفيها فعل وفعل ومفعول كتب مروان الدرسة اهي مكتفية ومفيدة جدا وفيها مفعول واحد او لابد ان ينسب مفعولين عشان بيكملوا بعض ونلاحظ راحت ان ينسب مفعولين يا اصلهم مبتدا وخبر يا ليس أصلهما مبتدا وخبر نعرف ازاي لو حذفنا الفعل والفاعل من الجمله لو وجدنا امامنا مبتدا وخبر جمله مفيده يبقى اصلهما مبتدا وخبر راى خالد الحق واضحا فلو شدنا الفعل والفاعل راى خالد لا قدامنا الحق واضح مبتدا وخبر جميل هذه الافعال رأى وظن وخال وحسب وعلم وجعل ووجد كل دي تؤدي نفس المعنى او ليس اسمهما مبتدا وخبر نقول منح مازن الفقير ثوبا لو شئنا الفعل والفاعل منح ومازن لا الفقير ثوب ليس لا تصح ان تكون مبتدا وخبر فحص فهنا نصب مفعولين آه بس ليس اسوهما مفتدى وخبر ومنح وكسى والبش واعطى هذه الافعال التي تنصب مفعولين وهكذا ندخل الى التقسيم الثالث وهو اطول الانواع واعمقها واخطرها وهو تقسيم الفعل من حيث الزمن الى ماض ومضارع وامر الماضي هو ما يدل على حدث وقع في زمن مضى وانتهى وهو اعرف الاعراب مبني اي ثابت في مبني على الفتح اذا كان او مجردا لم يتصل باي ضمير كتب فهم او اتصل بتاء التانيث كتبت فهمت, فهمت, فهمت جلست أو اتصل بألف اسمين كاتب با فه ما سامع يبقى مبني في هذه الحالة على فتح. يكون مبنيا على الضم في حالة واحدة فقط وهي عندما يتصل بواو الجماعة كاتب بو جالس وابن في الحالة الثالثة على السكون واذا اتصل بضمير متحرك. يعني خلال ما مضى من ضمائر كتب كتبت كتبتي كتبنا كتبنا كتبتما كتبتم كتبتم وهكذا نأخذ الأمر لأن المضارع حددته طويلة وحكايته طويلة فالامر ايضا مبني على ما يجزم به المضارع. الامر اللي هو طلب حدوث شيء في زمن مقبل مبني على ما يجزم به المضارع نهدو على علاه الحد ما نعرف المضارع المجزوم فهو مبني على السكون مع الصحيح الاخر اكتب اسمع ومبني على حذف حرف العله مع معتل الآخر ارمو ادعو اسعى ومبني على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة أكتبها اسمعوا احفظي النوع الثالث وهو من الناحيه الزمنية وهو أطولهم والمضارع الفعل المضارع وهو ما يدل على حدث يقع في الزمن الحاضر وقت الكلام يعني وله طريقتان في الإعراب فهو مبني أو معرب مبني على السكون إذا اتصل بنون النسوة وعلى الفتح إذا اتصل بنون التوكيد يعني إن فعل إذا لقينا فيه نون فهو مبني كي ندور بأن النون دي للنسوة يبقى مبني على سكون. يتفوقنا. يذهبنا. لأنه نا في نون والنون دي في حذف قسم. آه. يبقى إذا هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. والله لا يتفوق قا. لا المجتهد. والله لا يفوز زا. المؤمن. مبني اما حاله الرفع فدي ثلاث حالات يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم ناخذ المرفوع يكون المضارع مرفوعا اذا لم تسبقه اداه نصب او اداه جزم كنا عارفين لحد كبير لا لا بد من الاضافه دي ولم يتصل بنون التوكيد او نون النسوه يبقى مرفوع واخدين بالنا مفهوم ايه ايه العلامات هنقولها دلوقتي ويكون منصوبا اذا سبق باداه نصب طب ايه هي ادوات النصب بقى اذا ان ولن وكي وحتى وفاء الشبابيه ولام التعليل ولا من الجحود آه. كل اللي أنا إذا فرق بينهم هنا في أدوات النصب دي إلا من الجحود ولا من التعليم. الحقيقه الحقيقة اللي بيان السبب بس لا الجحود لابد أن تكون مسبوقا بكون من يعني فعل من افعال الكينونه يكون يعني ومنفي فمثلا نستمع للشرح لنفهم النحو ولم يكن اجتماعنا لنتشلى او لنلعب فلما الاولانيه تعليم نستمع للشرح لنفهم واللام الثانيه اللي قبل منها لم يكن استماعنا لنا اللام الثانيه اهدي اسمها لام الجحود والعلامات بقى بتاعه النصب هنجلها لما نفهمها مع علامات الرَّفْحِ عشان العلامات مع بعضها ونقارنها ببعض ننتقل الى النوع الثالث وهو المضارع المجزوم والمضارع يجزم في ثلاثة حالات إذا سبق بأدب جزم لم ولما ولام الأمر ولما هي الفرق بين لم ولما إن لما تنفي المضارع المستمر يعني لم أذاكر أمس خلاص لم كان ذكرت إنما لما أذاكر أمس يبقى ما ذكرتش وليست إلى الآن وفي لام الأمر ولم نعيب بأدوات الجزم أو سبق بأدات شرط جازمة قومي ومن وما ومهما ومتى وأين وأينما وأيانا وحيثما وكيفما وأي وكل بها عال وراها فعل شرط وجواب شرط مباشر إلا أي لا بد أن يكون وراها مضاف إليه أولا يعني يقول انت, أنت ذاكر تنجح من يذاكر ينجح ماشي لكن اي طالب يذاكر يذاكر ينجح فوراها مضاف اليه اولا قبل فعل الشرط اللي هي اي والحاله الثالثه اذا وقع جوابا لطلب حسن والطلب هو اما امر او نهي او استفهام لا تهمل المذاكره تنجح حسن كل شطقه كل اهي كل هل تذاكر معي نفهم شويه نيجي بعد متى تعبتكم وتعبت دماغكم نعود الى على مبه المضارع المغرب سواء الرفع أو النصب أو الجزم فنقسم المضارع إلى ثلاثة صحيح الآخر ومعتلم آخر وأفعال خمسة صحيح الآخر معروفه بيش حرف علبة معتلم آخر يأخذ ياء زي يرمي أو واو زي يدعو أو ألف زي يسعى أفعال خمسة يعني مضارع ينتهي بالألف والنون أو الواو والنون أو الياء والنون يعني يسند إلى المثنى أو الواو والجماع أو ياء المخاطرة زي يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين منذ بقى العلامات نقول الرذرة صحيح, صحيح الآخر فتحة صحيح الآخر ضم ظاهرة نقول يسهم يلعب معتل الآخر ضمه مقدرة يرمين يدعو يسعى في ضم مقدرة على حرف الأئلة أفعال الخمسة ثبوت النون يكتبان يكتبون تكتبين ثبوت النون. نجي للنصف صحيح الآخر فتحة ظاهرة نقول كي يبأنا لن يلعبا معتل الآخر هيختلف شويه ازاي الياء والواو بيبان عليها الفتحه يا فتحه يا وفتحة و فتحه وا لكن الالف فتحه ما تنتطقش تتقلب لهامزه ما تنفعش اذا المنتهي بالياء وبالواو يكون منصوبا بفتحه ظاهره لن يرمينا ولن يدعو. اما المنتهي بالالف فيكون منصوبا بفتحة مقدرة على الألف لن يسعى فإذا وصلنا إلى الأفعال الخمسه نجد أن النصب والجزم على حد سواء بحذف النون ويحدد منصوبة أو مجزومه الأداء لن يكتبها غير لم يكتبها ولن يكتبوا ولن تكتبه آخر علامة وهي الجزم استكون في الصحيح لم يفهم وحذف حرف العلة في المعتل لم يرمي لم يدعو لم يسعى ويحذف حرف العلة وفي الأفعال الخمسة كما سبق أن قلنا حذف نين بقي في الجمله الفعليه النائب عن الفاعل يعني الفاعل مجهول من الذي ينوب عنه اذا حينوب عنه المفعول فما هي الطريقه الصحيحه لبناء الجمله للمجهول جملة مثلا كتب التلميذ درسين فعل وفاعل ومفعول نأخذ الخطوات الخطوه الاولى يحذف الفاعل اللي هو التلميذ خطوة الثانيه ينهى المفعول عن الفاعل ويصبح مرفوعا يبقى درسان خطوة ثالثة تغيير الفاعل وطريقه ذلك اذا كان الفعل ماضيا مجمعا وله ونكسر ما قبل اخره كتب تصبح كتب يبقى كتب درسان وان كان مزارعا نضم اوله ونفتح مقدر اخر يكتب يكتب ملاحظات يجب ان تراعى عند البناء للمجهول خطيره مهمه جدا ايه هي واحد يجب ان نراعى حكم تانيث الفعل مع نائب الفاعل اكل الطفل تفاحه لو مشينا على الخطوات السابقه وشطبنا الطفل وهكذا حنلاقي اكل تفاحة غلط إنما لا بد من تأنيس الفعل على طول مع النائب الفعل لأنه مؤنس يبقى أكلت تفاحة إذا كان الفعل العبن المجور ماضي أيضا نقلب حرف العلة إلى ياء. قال الشاهد الحق قيل الحق وإن كان مضارع يقلب حرف العلة إلى ألف يسوم الناس رمضان، يصام رمضان. إذا كانت هذه لازم، يعني من مفعول نقول شبه الجملة اللي بعد الفاعل هي اللي هتحل محله وتصبح هي في محل رفع نائب فاعل. فحضر النزوج إلى المدرسة تبقى حضيرة إلى المدرسة في هذه الحالة نيجي نعرب. حضر فعل ماض بنية للمبني للمجهول وإلى المدرسة جاره مجهول في محل رفع نائب عن الفاعل إذا كان الفعل غير ثلاثي ثانيه ألف تقلب الألف هو واو قاتل الجندي العدو قتل العدو قاتل أكتب قوتل طب الزعز متصل بضمير ضمير نعمل إيه نعم ضمير المفعول يقلب الى بمن فاعل فاكرمك الله الكاف هي مفعول تبقى اكرمت ده بوز الجلال اتشال من الجملة اللي هو الفاعل الكاف دي هي المفعول هتتقلب الى نائب فاعل وبدات الكاف تبقى تاء تبقى اكرمت والان أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء في محاضرة أخرى مكتفيا بما قلنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جد معود